وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذه الغرفة المباركة اليوم إن شاء الله تعالى هذه أولى تعتبر محاضرات أو مدارسات في شرح نزهة النظر وهو شرح لنخبة الفكر وهو متن للحافظ أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى وقبل أن أشرع في ترجمة الحافظ امير المؤمنين في الحديث وهو من الائمة الحفاظ وسأتأكلم ان شاء الله تعالى عن هذا بتفصيل ردا على الحدادية والمبتدعة الذين يطعنون في هذا الحافظ وهو بقية المحدثين ومن قال بأنه أشعري فهو كذاب ويأتين بالدليل على ذلك وسأبين إن شاء الله تعالى بالأدلة على هذا كله إن شاء الله تعالى في ترجمة الحافظ الحافلة بالفوائد والعبر التي يجب على كل طالب علم أن يقرأها ويستفيد منها لكن أولا قبل الخوض في هذا العلم العظيم وهو علم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتحدث عن حياته وهي سننه صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته أيضا الخلقية والخلقية كما سيأتي بعد ذلك في تعريف الحديث والسنة وغير ذلك إن شاء الله عز وجل فلابد أولا أن نتعلم علما لازما لنا وهو آداب طالب الحديث والآداب يجب على كل طالب علم وخاصة طالب الحديث الشريف أن يتأدب بها وطريقة طلب الحديث وكيف نصبح من طلاب هذا العلم الشريف وهو من أعظم العلوم وأجل, وأجل هذه العلوم فلذلك أولا وهذا عهدي دائما اذا افتتحت كتابا او قرأته او تدارست مع احد في كتاب لا بد ان نبدأ باهمية طلب العلم وفضل العلماء وفضل العلم لان هذا العلم من النعم التي انعم الله بها علينا وفضلنا على غيرنا بهذا العلم كما قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان أبدا هذا العالم لا يستوي مع غيره مثل الجاهل لذلك أتكلم أولا عن النية في طلب العلم وخاصة طلب الحديث لأنه لا يخرج عن طلب العلم فالعلم كبير ومنه علم الحديث ونخص علم الحديث كما قلت لأنه أشرف العلوم ومتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أهل النبي وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وهذا لأهل الحديث لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضر لا يضر يضرهم يضر يضر من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنه والجماعة رحمه الله ورضي عنه لما سئل عن هذا الحديث قال إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم وأهل الحديث هم الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان دراية أو رواية وسأبين إن شاء الله تعالى خلال هذه الدروس لكن أراد الله لنا البقاء واللقاء معنى الدراية ومعنى الرواية وتفصيل ذلك ان شاء الله عز وجل الشاهد أن على طالب الحديث أول ما يريد أن يطلب هذا العلم النية لله عز وجل ولا يصح عمل بدون نية كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله لما شرح حديث وهو أول حديث أفرده في كتابه الأربعين وهو معروف مشهور وهو مع ذلك فرض غريب وهو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل يدور على النية كما ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله العمل يدور على النية إن كانت نيتك صالحة فالعمل صالحا وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد وذلك نضرب مثلا يؤكد ذلك بالعقيدة والتوحيد إذا كانت العقيدة فاسدة فسد جميع الأعمال التي تأتي بعد ذلك أما إذا صلحت العقيدة صلح سائر العمل وهذا يعتبر شرط إذا تخلف هذا الشرط لم يتحقق العمل أو لم يتحقق المشروط لذلك كانت النية مهمة جدا في طلب الحديث والآيات القرآنية كثيرة في ذلك والأحاديث النبوية كثيرة أيضا في ذلك ولعدم او لكي لا نجعل الوقت يطول في هذا الكلام وإن شاء الله تعالى سأحاول أن أتكلم حول بعض من أهمية طلب العلم وطلب علم الحديث ثم سأترجم الحافظ ابن حجر رحمه الله وأرد على الشبه التي ألقيت عليه من الحدادية قديما وحديثا والمهتدعة والأشاعرة الذين يريدون أن يدخلوه عندهم وهو ليس منهم وهو متبرئ منهم فالنية ان شاء الله تعالى كما قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اللهم تبارك وتعالى ما امر الخلق لعبادته ولذلك خلقهم ولذلك خلقه وهذا الخلق بد أن يكون فيه استجابه الله تبارك وتعالى خلقنا والفائد من هذا هذه او هذا الخلق أن نعبده ان نعبده كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون أول هذه المرات في طلب العلم النيه لله عز وجل في جعل العمل له لانه هو الذي خلقك فتجعل العمل خالصا له ليس لغيره سواء بشر أو نبي أو ملائكة أو ولي أو غير ذلك العمل يكون له وحده تبارك وتعالى لذلك قال الله عز وجل أيضا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحد إذا كنت تريد اذا كنت تريد ان تعبد الله وتحقق شرط العبودية وتسير على وتسير على ما كان الله يريده لك فتحقق ما ترجوه عنده في عبادته والاخلاص في هذه العبادة وأيضا هناك كما قلت أدلة كثيرة في ذلك ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجة وغيره صححه العلامة الألبانية رحمه الله قال من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار أعدان الله إياكم منها وذلك الحديث تأكيدا على الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر وهذا الحديث من الأحاديث القوية التي إذا ألقيت على قلب مؤمن اهتز وقد سمع هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه فلما سمعه وشي عليه وهذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أيضا ورجل تصدق بصدقة وهؤلاء الثلاثة يأتوا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يسألهم فيجيبوا فيكذبون فيقول الله تبارك وتعالى كذبت بل فعلت كذا ليقال كذا فعلت الصدقات ليقال جواد فعلت الاستشهاد او القتل ليقال شهيد فعلمت وعلمت ليقال عالم فهذه كلها فيها عدم إخلاص لله عز وجل في هذا العمل عدم إخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العمل لذلك كان من أصعب الأمور أن ترى عالما يقتضى به في الدنيا وله من الأتباع الكثير وترى من حاله خيرا وهو يوم القيامة من أهل النار أعذنا الله إياكم منها ثم هناك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل ستواضح؟ طيب الحمد لله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الأحاريس الكثيرة التي تبين فضل العلم والتحذير من المباهى فيه كما قال صلى الله عليه وسلم من راء رأى الله به ومن سمع سمع الله به لذلك نحذر عندما نريد أن نطلب العلم نطلب العلم نطلبه بإخلاص لله عز وجل وبمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن العبادة لا تسير إلا ولا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وإلا فالعمل يرد لأنه فقد شرط القبول وجاء عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله وهو من الائمه الحفاظ الفقهاء من فقهاء المحدثين رحمه الله وكان كانت هذه العصور اكثرها فقهاء محدثون ليس كالان كل يتخصص في فن واحد ويهمل باقي الفنون وهذا خطير ولكن قديما كانوا محدثون وفقهاء ومفسرون وأصوليون يجمعون العلوم كلها كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك والسفيانان والسفيانان الطبران وغيرهم الكثير والكثير من اهل العلم اهل الحديث والاثر واهل الفقه والنظر لكن الان فترة الهمم واصبح الشخص يريد ان يتعلم علما واحدا فقط فتسأل الفقيه عن مسألة من كتاب الله عز وجل فيجيبك بفهم الفقيه فإذا قلت له الحديث فيه كلام يقول لك هكذا هي المسألة وهذا الاستنباط صحيح لذلك كان أكثر الفقهاء يتكلمون بحديث ضعيفة ولو نرجع إلى كتب المطولات من الفقهاء المتأخرين فسنجد في ذلك الكثير والله المستعين الشاهد. أن سفيان الثوري رحمه الله قال إنما يطلب الحديث ليتقى الله به انما يطلب الحديث ليتقى الله به فلذلك فضل على غيره من العلوم ولولا ذلك كان كسائر الأشياء هنا يبين فضل هذا العلم وشرف هذا العلم في انه الله تبارك وتعالى فضله لان به تعرف ما قد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه سواء كان من افعال النبي او اقوال النبي او تقريرات النبي وحتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم يدخل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه الصفات خلقية أي في الخلق وحسنه وأدب النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون حول ذلك وخلقته أي في هيئته وسمته ظاهره فهذا العلم عظيم فالذي يتعلم علم الحديث يعرف الصحيح من الضعيفة ويعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك لما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة قال في أول مطلع الكتاب عليك أو علينا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا ذكر هنا الاصحاب لانهم اتباع للنبي وتعلموا منه واخذوا منه فتعلموا منه الحديث والقرآن والحديث هو تفسير للقرآن وايضاح للقرآن وبيان للقرآن وهو هو السنه الحديث هو هو السنه لذلك كان يجب علينا ان نتبعهم وكما جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة الصحابة سنة لنا نتبعها ونقتفي أثرها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان إمام أهل السنة يحض الناس الناس عليه بهذا أو بقوله علينا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه هذا بالنسبة إلى النية وأيضا جاء عن ابن جماعة رحمه الله وغفر لنا وله قال حسن النية في طلب العلم يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وأحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله حتى نعم نسأل الله حتى جاء عن سفيان الثوري أثر صحيح في أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها لتتقلب علي ولو علمت أحدا يطلب الحديث لله لآتيته في بيته وحدثته هذه المقولة ربما يقف فيها أحد يوما كاملا يخرج منها فوائدا لأنها فيها كثير من العبر الإمام الثوري رحمه الله بما هو عليه من الجلالة والعلم والفضل وتربيتهم الصحيحة غير ذلك من الأمور يقول بأنه يحارب نيته ويعالجها دائما ما عالجت شيئا أشد علي من نيته ما في شيء كان شديدا عليه إلا النية لأن النية شديدة ربما تغيرت النية لشخص فجعلته من مؤمن لفاجر أو غير ذلك لذلك كان يعالج دائما نيته وهذا كان حال السلف رضوان الله عليهم جميعا كانوا يجددون النية كل يوم لله عز وجل في كل أمورهم حتى يسير على طريق صحيح وطريق مستقيم فيقول ما علشت شيئا أشد علي من نيته لا لتتقلب علي دائما النية تأتي للإنسان وتتقلب عليه ينظر إلى هذا أو تعلو نيته في هذا اليوم وتنخفض في اليوم الثاني ويبعد يبعد عن هدي معين أو لا يفعل سنة معينة أو غير ذلك من الأمور التي تتقلب بها النيات فكان هذا حالهم وكانوا على علم وذراية وفه وجلال فحالنا الآن نسأل الله السلام فيقول ما علجت شيئا أشد علي من نيتي لا لتتقلب علي ثم قال تأكيدا لمعنى وهذه مقولة نتدبرها ولو علمت أحدا يطلب الحديث لله لآتيته في بيته وحدثته وهذه أيضا شديدة لأن في العصور هذه عصور التدوين وعصور العلم كانوا ليس لأي أحد أن يأخذ حديثا كانوا يسافرون الفراسخة الكثيرة أو البلدان أو غير ذلك ليأتوا بحديث واحد ربما يسير الرجل من جزيرة العرب الى العراق ثم يعود الى مصر ثم هكذا ويدور ويسير ليأتي او يعرف درجة حديث او يتأكد من درجة راون هل هذا سمع من هذا ام لا فلذلك الامام الثوري رحمه الله يقول لو نظرت في احد ورأيته يطلب الحديث هذا بنية صافية خالصة لله عز وجل فأنا سأذهب إليه في بيته وأحدثه وهذه كانت عظيمة جدا وهذا يدل على أن الذي يطلب الحديث في هذه العصور كانوا قله أي الذين يطلبون هذا العلم لله عز وجل كانوا قله فما بالنا بالآن؟ فيسرت الامور واصبح العلم يأتينا ونحن نجلس وبضغطة الزر نقلب الكتب الامهات وقليل مننا يعرف يصلي او يتوضأ او غير ذلك حتى ظهر الجهل وتفشى وحتى يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة الذين يتكلمون بغير علم من الناس في الله نستعان أما بالنسبة إلى علماء الحديث فإن كنت تقصد عالما للحديث كما قبل في جمعهم للأحاديث كما في عصور التدوين فالحال ليس كالحال الآن, الآن نحن نعاصر أهل العلم وهم كسر ولله الحمد والمنة الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة هم يهتمون بالحديث وربما تفوقوا فيه كالإمام العباد رحمه الله وهو من أشهر العلماء عناية بالحديث في هذا العصر عبد المحسن العباد البدر هو من أشهر من اعتنى بالحديث في هذا العصر حتى لقب بمحدث المدينة حفظه الله وحفظ ابنه وجمعنا بهم على خير ان شاء الله تعالى نعم هناك كثر أنا أقول هناك كثر لكن أنا أقول شهرة الشيخ عبد المحسن العباد كبير جدا فطل الله في عمره العبرة هنا بأن لو قلنا بأن هناك مثل الدار قطني أو مثل علي بن المديني لا تجد ليس هناك كالدار قطني أو علي بن المديني أو ابن حجر أو البخاري أو أشباه هؤلاء العلماء الفحول الكبار لا يوجد الآن لأنه الهمم فترت ومهما نصل من العلم لا نصل إلى مراتبهم وعلمهم وهذا يقوله أعلم أهل الأرض من العلماء كبار العلماء يذكر ذلك في أنهم لا يصلون إلى مراتبهم لأن الوقت غير الوقت والحال غير الحال ولو نظرنا بطريقة مبسطة إلى العل الإمام الدارقوتني رحمه الله لتعجبنا لو نظرنا في كتابه العلل فقط وقرأنا ترجمة واحدة من الترجم التي يدخلها في معرفة معرفة حالي راون مثلا ابنه يسأله, يسأله عن راون فيقول يقول كذا وكذا وهذا كذا وله أحاديث كذا وغير ذلك وهو لا ينظر في كتاب عندما يسأل هو لا ينظر في كتاب فلما نقول بأن هناك مثله الآن فهذا صعب وشهد بذلك كثير من أهل العلم لكن العلماء ولله الحمد منه كثر وهم على الجادة السلفية الجادة ولله الحمد منه فهم نأخذ منهم العلم ونتعلم منهم وهناك من يتخصص في علم الحديث ولكن لا يترك الباقي ولكن لا يترك الباقي لأن علم الحديث خادم للعلوم كلها لا يستطيع علم أن يسير وحده لا بد أن يأخذ من علم الحديث لا بد أن يأخذ من علم الحديث الفقيه لا يستطيع أن يحكم بحكم في مسألة او يستنبض حكما الا من الا من ماذا الا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اما الحديث الضعيف فيرد والذي يعرف ذلك المحدث اللهم استعن الشاهد ان النية شديدة وطلب الحديث يحتاج الى نية وهمة عالية وتجديد النية في طلب العلم دائما لابد منها وأذكر قولة للخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله قال وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض أي يقصد طلب العلم وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه وليتق المفاخرة والمباهات به وأن يكون قصد في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه هنا يذكر العلماء ولم يذكر طلبة العلم هنا يذكر الكثار من العلماء أن الآفة الداخلة عليهم والتي ربما توقعهم في الضلال هي المفاخرة والمباهى وطلب الرئاسة في طلب العلم طلب الحديث ثم قال وليجعل حفظه للحديث وهذه مهمة وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية وهذه نقطة مهمة قل من يعمل بها الآن قل من يعمل بها الآن الآن يريد الشخص يحفظ مثلا صحيح البخاري كاملا أو نقول رياض الصالحين كاملا ولكن بعد حفظه لا يدري عن معاني الكلام شيء ربما ظاهر النصوص يتكلم به ولكن معاني الكلام وشرح الأحاريث لا يفهمها وذلك لأنه يريد أن يصبح يقال له حافظا لكتاب كذا أو أحاريث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يوقعه في أمور لا يريدها فقال وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية فإن رواة العلوم كثير ورعات ورعاتها قليل ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل الحديث ليس معه منه شيء كالذين الآن يبحثون في الأسانيد ويريدون أن من الشيوخ أن تجيزهم بكتب السنة جميعا وهم ليس عندهم شيء من العلم وربما يفرحون بهذا دقائق ثم لا يفرحون بعد ذلك يريدون أن يكون معهم أسانيد وإجازات من فلان وفلان و يزيدون في طلب ذلك نحن نقول أن السند مطلوب ومهم ونحن نتشرف بأن يكون اسمنا مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في سند واحد ولكن كثرة طلب هذه الأمور ليست مطلوبة وليست من السنة لأن الأصل في هذه الأمور تفضل الأخير الأصل في هذه الأمور أن نفهم ما تكون فيه هذه الأحاليث عليكم السلام ورحمة الله ليس أن نجمع الأسانيد لأن جمع الأسانيد عصر تدوين السنة انتهى وكل ما بعده من عصور فهي أسانيد شرفية أنا معي أسانيد فهذا السند شرفي أي أنني في سند أوله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرف لي لكن هل يترتب عليه شيء؟ لا هل يضعف الحديث أو يصحح بيشاره؟ أخذ عن شيخ أو هذا الشيخ أخذ عن شيخ متكلم فيه أو غير ذلك لا التدوين عصره انتهى والعبرة بكتب الأصول من السنة التي عرفناها جميعا كالصحيحين والكتب الأربعة السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الأحديثية وغير ذلك من الكتب المعروفة لدينا إذن لابد أن نهتم بعلم الحديث بفهم بفهم معاني حتى مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج, ليحتاج الناس إلي وكذلك كان الناس الشخص يتعلم أولا ليرفع الجهل عن نفسه فإذا رفع الجهل عن نفسه يعلم الناس يعلم الناس وهذه مراتب أربعة ذكرها الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الثلاثة أصول في أول أو مطلع المتن بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم, تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذافي فهذه المراتب التي أكد على ذلك بأنها لها دليل وهي سورة العصر كما ذكرها الشيخ رحمه الله هذا يدل على أن الأصل في التعلم أنك تتعلم لتعرف لترفع الجهل عن نفسك أولا فإذا تحقق هذا الأمر تستطيع بعد ذلك أن تدعو الناس إلى رفع الجهل عن أنفسهم لتأخذ الأجر أجرك وأجر غيرك ونفع الناس أفضل من نفع نفسك دائما الذي ينفع الناس ليس كالذي ينفع نفسه ويقتصر على ذلك هذه أمور في العلم وغيرها والكلام يطول فعلا حول أداب طلب العلم انا كنت أريد أن أطول من الكلام في هذا ولكن يحتاج هذا الأمر في أداب الطلب وغيره إلى فترات كبيرة أو محاضرات كثيرة لنتعلم ونتعظ ونذكر آثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالح في أحوالهم مع العلم وأحوالهم مع أنفسهم وطريقة طلبهم للعلم ولكن هذه تذكرة وهذه بعض الأمثلة التي ربما ننتفع بها إن شاء الله تعالى ويكون فيها خير إن شاء الله عز وجل ف حتى يعني ان شاء الله تعالى طيب انا كان في النية ان اشرح او ابين ترجمة للحافظ ابن حجر ولكن الوقت سيطول فهل نبدأ في ترجمة للحافظ ام نجعل ذلك في المرة القادمة يعني العبرة ان شاء الله تعالى انا لا اريد ان يكون هناك ملل لان الانسان بطبعه يمل ولكن كل ما كان الكلام قليل وفيه فوائد اكثر وافضل وفيه خير عن الكثير الذي ليس فيه فوائد وغير ذلك بارك الله فيكم ما في مشكلة ان شاء الله تعالى حتى يعني سيكون ان شاء الله تعالى هو غدا ان شاء الله تعالى الدرس الثاني فنجعله غدا الجمعة والأحد الجمعة والسبت ان شاء الله الجمعة والسبت في العاشرة والنصف بتوقيت مصر الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله فيكون الأمر إن شاء الله تعالى فيه خير والكلام حول ابن حجر رحمه الله ربما أظن أنه سيطول لأن هناك شبهات حوله وسيكون فيه ردا على كثير من الفرق التي تطعن فيه وسيره الامام الحافظ ابن حجر حفله وعامره آمين, امين بارك الله فيكم اخوي فان شاء الله تعالى نرجع في المره في غدا ان شاء نكمل ان شاء الله نعم في الحديع والنصف الحديع عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى قليل دائم خير من كثير منقطع فنسأل الله أن يجعلنا نستمر في هذه الدورة المختصرة إن شاء الله تعالى لشرح الشيخ الحافظ ان شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين انا صدقا انا ما اسمع له لكن انا ما افتي في كلام لكذا وكذا هناك اش مشايخ يسالوا عنهم الناس لكن انا ما اعرف حاله او ما اسمع له لكن لو تريد اسأل العلماء الكبار الثقات الذين يتكلمون ويعرفون احوال الدعاء والمشايخ وغير ذلك بارك الله فيكم طيب الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك وصلى الله وسلم وبرك لنبينا محمد على آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته